بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هؤلاء يريدون ان يلزموا الناس باقوال العلماء التي لا دليل عليها فضلا أن يلزم الشباب بقول العالم إذا تبين خطأه لماذا العالم الكبير أنه فلان الربيع الكذا اتقوا الله أنتم تطعون الله من في العلماء حبيبي تعال تعال تعال الدين مو دين أبيك ولا دين أمك الدين دين الله عز وجل الشر علمنا أنه إذا كان الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة يجب اتباعه وأما اجتهادات العلماء فهم على العين والرأس ولكن يصيبون ويخطئون وقولهم في حال اجتهادهم بلا دليل غير ملزم وجعلك قول العالم ملزم فكأنك جعلته دليلا من حيث هو وهذا قول أهل البدع وقول باطل حتى الشيخ ربيع وغيرهم من أهل العلم كلهم يقولون ما يلزم قولنا إنما الذي يلزم الحق اتباعه ما كان في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة فهنا الإمام أحمد يقول هو مخير يعني غير ملزم وأنت تأتي وتقول ملزم ما هذه التقعيدات الباطلة والعجيب إذا أردت أن تعرف أنهم كذبوا وأنهم لعابون هؤلاء إذا أردت أن تعرف هم أنفسهم هم أنفسهم لا يلتزمون بعض أقوال العالم هذا نفسه فبالأمس العالم يصيب ويخطئ وقوله في تزكية أبي الفضل وتزكية فلان وفلان مردود وباليوم العالم لا يترك وتركه طعن فيه ونحو ذلك من العبارات وكأنه ينهق لماذا؟ لأنه وافق هواه فيجعل ويعطي قول العالم القداسة لا السلفي الصحيح السني الذي لا يتعثر إذا ذكرت الأهواء هذا دليل على أنك صاحب هواء لأنك ثرت وبهرجت وتهرجت وثرثرت لأنه خالف هواك مو لأنه خالف الحق فلهذا أبو بكر ابن عياش لما سئل عن من هو السني قال هو الذي لا يتحرك إذا ذكرت الاهواء فهذا دليل على أن ذاك المهرج الثرثار صاحب هواء لأنك اضطربت اضطراب اصحاب الهوى نسأل الله السلامة وقال احمد الامام احمد ابن حنبر رحمة الله عليه رأي الاوزاع ورأي مالك ورأي ابي حنيفة كله رأي اي غير ملزم وهو عندي سواء اي غير ملزم وانما الحجة في الاثار تعلم يا ثرثار تعلم هذا الكلام وفقه قبل ان تتكلم